الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب وإذن انتبهت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا وعفارسا عبليها روحا فتمثل لها بشرا سميا قالت إني أعود بالرحمن إن كن كنت تقيا <تصفيق> قال إنما أنا رسول ربك لأهبالي ولا من زكيا قالت أنا يكون لي ظنامه ولم يمسسني بشره ولم أكبريا قالت مالك قال ربك هو عليه أن ينه ولنجعله ألية للناس رحمة منا وكان أمراه مقضيا فحملت فانتبثت به مكان قصيا فأجاء أهل الخاطو بجذعي من قالت قالت يا لي فأنت قبل هذا وقمت نسيا من سهيا فناذاها من تحتها ألا تحزني قد يجعل ربك تحتك سريا وهزي لي بجذعي من نخلة تسافط عليه رطبا فَقُولِي إِنِّي لَمْ أَكُنْ أُصْلِحُ لِنَفْسِي إِنَّمَا أُحَافِظُ عَلَى رَحْمَةِ رَبِّي فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي لَنَحْتَجُ جَزَاءً قومها رَبِّي وَإِلَيْهِ يا الْمُنتَهَى فَأَتَتْ مِنْ قَوْمِهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ لَطَئِفٌ بِشَيْءٍ ما كانت قوم مكتبي فاشارت لي قائله كيف تقال كيف تكلم من كان في النهب صبيه على اني ابد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وعوشاري بالصلاة والزكاه ما دمت حيا وبرى لوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم اودع حييا ذلك ليس بربيا اولى الحق الذي فيه يمكرون ما كان لله ان يتخذ منهم ما كان الا ان يتخذ بهم ولد سبحانه إذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وعين الله ربي وربك فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلب الأحزاب من بينهم دويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع به وأبصر يوم يأتون لنا لكن الظالمون اليوم من ضلال مبين أسدين معاس يوم يحتونَ نلات من القالون اليوم في بلال من ميد وأآ يرم يوم الحسببةذ قط الأمرقوم في مبد وهُ لا منون إن نحنُ إ نريث العض وَمن آليها فلي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 إياك نعبد وإياك نستعير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم تعليم غير المغفوب عليهم ولا الضالين وابكر في الكتاب إبراهيم إنه كان سبيقا نبيا إذ قال لعبي يا, يا أبتي لتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني أنك شيئا يا أبتي إني قد جاء لي من العلم ما لم يهتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أقاض عني يمسك عذاب من الأحبار بتكون للشيطان وليا قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجمنك واحذرني منيا قال سلام عليك سأستغذر لك ربي إنه كان بي حديا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۚ وَإِذْ تَبَوَّأْتُم مَّا لَمْ يَتَّخِذْهُ لَكُمْ وَقُلْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ قَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبيا وناديناه من جارب الطول الأيمن وقال وبناه نبيا وأبنا له من رحمتنا أخاه نبيا وابكن في الكتاب إسمائيل إنه كان صادقا الوعز وكان رسولاً نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وَالْخَوْفُ فِي إِثَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْهُم مَّنْ حَمَلْنَا آلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ يَعْقُوبَ وَإِسْرَائِيلَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَمِنْهُم خروا شجدا ودكيا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. فحلم من بعد الخلق اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات بسوق يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعبل صالحا فقلنا أنك يدخلون الجنة ولا يغلبون شيئا جنة عقل التي نراد الرحمن عباده من غير إنه كان وعده مدينيا لا يسمعون أميها لوءا إلا سلاما ولهم بسق فيها بكرة سلت الجنة التي نورك من إجبادنا من كان تقيا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولكن الحمد الله أكبر الله أكبر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 عليكم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام عليكم ورحمه الله الله إِنَّ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا وَلَمْ يَحْجُّوا فَلَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِنْ الذين آمنوا أيها ديقين خير مقعبا وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قاروا منهم أحسن وثاثا وليا قل من كان في الظلالة فليمجد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يؤدون إما الأذاب وإما الساعة فسيألم فسيألمون فسيألمون أنه هو شفر مكانا وأضأ جنودا ويجيد الله الذين احتدوا هدى والباقيات الصالحات خير إنك ربك ترابا وخير مردا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ان امس عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين غفر الذي كفر بها فإنها لهم وولدا أطلع الغيب أن اتقف عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العباد مدا ونبثره ما يقول ويأتيهنا يوم القيامة فردا ونبثره ما يقول ويأتيهنا فردا واتقلوا من دون الله آلهة ليكونونهم غزا كلا سيكونون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تغزهم أزا فلا تعزل عليهم إنما نعود لهم عدا يوم نحشون التقين إلى الرحمة لوردا ونسوق المجرين إلى جهنم وردة. لا يملكون الشباعة إلا من اتخذ أنزع الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا هدا تكان السماوات يتنطر منه وتجني شفق الأرض وتخر الجبال أهدا أنزعوا للرحمن ولدا وما يارهم بغين الرحمن أن يتحد ولدا إن كل ما من السماوات والأرض لا آت الرحمن أبدا فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَعَدَهُمُ الْعَدَا وَكُلُّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ رَزْقًا مُّبِينًا فَإِنَّمَا يَسَّمَّاهُم بِرِسَالَةٍ لِّيُكَشِّرَ وَجْهُ الْمُتَّقِينَ حَتَّىٰ نُرِيَهُم أَوْلَى الدَّارِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 إِنَّ الَّذِينَ المستقيم مُسْتَقِرًّا الَّذِينَ نَهَنَّا عَنْ أَمْرِهِ وَلَمْ يُغَيِّرُوا مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَعَنُوهُ قُلْ هَلْ مَن أَنزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مِنْ سَمَاءٍ أَمْ هُوَ مُنزَلٌ عَلَيْكَ مِنْ وَرَاءِ الْجِبَالِ الرحمن على الأرش اشتوى حتى هو السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجعر من قول فإنه يعلم السر وأخفاه الله لا إله إلا هو له الأسماء بحسنه وحل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأحدهم كثور إني آنش نارا لأني آتيكم منها بقدس لعلي آتيكم منها بقبس أو أهد على النار هدى فلما أتاها نهدي يا رسا إني أنا ربك فاخلأنا لك إنك في الواج المقدسة وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد لي الصلاة لبجري إنني أنا الله غدى بلاها إلا أنا فأخذني واعظم الصلاة لذكري إن الساعة آفية أكاد أخيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يشدنك عنها بلا بل يؤمن بها واتبأ أحوارا فتردى وما كنت بيمينك يا موسى قال لي أصايا أتوكى عليها وأهش بها ألا غنب الولد فيها مهارب أخرى قال النهاي يا موسى بألقاها فإذا لحية قال قبها ولا تخف سيعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناتك تخرج فجدارا من غير الشروع من آية من, من آياتنا الكبرى اذهب إلى برعون إنه ضغى <تصفيق> قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمدي وحلو لقدة من إلساني يفقه قولي واجعل لي وسيرا من أهلي هارون أخي اشتج به أهلي وأشركه أهلي كي نسبحك كثيرا وندكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد موتيت سؤلك يا موسى ولقد مللنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى رمك ما يوحى أنقذ فيه بالتابوت فقذ فيه في اليم فللقيه اليم بالساحل يأخذ أدوه لي وأدوه له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على أيني إذ تنشي أكتك فتقول هل أدلكم على من يكفلهم فرجعناك فرجعناك إلى أمك كي ولا تحزن وَق تََّ فَجنك من الغمّ وَوكَتََّ كَفُتون فَلَ بتَّسيله آك في فَلَ بتشررين ب أَهدم اليانةم مج علىلَ قَديا بسا وَصناءتُكَنشي الله أَكأكثرَر الله كبَب سمع الله لمن حمدك ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحب وإياك نستغيم إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضال اذهب الى فرعون انه طغى ان هب الى ترون انه طغى فقل له قولا لينا لانه يتذكر او يخشى قال ان ربنا يتيم اذهب واصطناتك لنفسي اذهب أن توافوك بآياتي ولا تنها في ذكري اذهبا إلى درعون إنه طبع فقولا له قولا دينا لعله يتذكر أو يرشا قالا ربنا إننا نخاف أنه يفرض علينا أو أنه يطبا قال لا تخاذا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسم معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إِنَّا قَدْ عُوِيَ يَجْلَيْنَا أَنَّ الْأَبَادَ عَلَى مِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُرْسَى قَالَ رَبُّ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُمُورِ الْأَوْلَى قَالَ عِلْمُهَا لِنْدَ رَبِّي بِيْتَابٍ فَا الذي جعل لكم, جعل لكم الأرض محدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شكا كنوا أو أنآبكم إن في ذلك الآيات دعننها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخددكم تارةً أخرى الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمدك ربنا ولك الحمد الله أكبر. Allahu Akbar.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وقالوا على الله كذبا فيرشتكم بأباد وقد قاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إنها لنسانها نريدان أن يخرجاكما من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحريما وينهبا بطريقتكم المثلا فأجبروا كيدكم ثم اهتموا صفا وقد أبلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أولا وإما إما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا عبادهم ويسيهم يخيل إليه, إليه من سحرهم إن أنها تسعى فأوجس من نفسي في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وعلق ما في يديك صنعوا إنما صنعوا وحيد ساجر ولا يفنق الساجر حيث أتا وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم فألقي, فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم لهم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي ألمكم الشحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جدوء نحن ولتعلمن ان اينا اشدنا عذابه والبقى عاملا نؤثرك على ما جاءنا من الذين عسوا الذي فطرنا فاذنا انت قاضي ان ما تقضي هذه الحياه الدنيا ان ان بعثنا لاخره لنا خطايا وما من الشد والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه يؤمنه أولئك له الدرجات الحلا جنات عجل تجري من تحتها الأمهار جنات عجل تجري من تحتها خالدين فيا وبالك جزاء من تزكى الله أكبر الله أكبر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 الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين بإذن الصراق المستقيم صراق الذين أن عليهم غير المغضوب عليهم وأغضار الا وحلنا الى موسى ان اسرد ما لي فضله لهم فضل لهم قليلا في البحر يبسى لا تقاد غرقوا ولا تخشى فاسباهم في الاونك جنوده فمشوا من الياب منى خشوا واضل نهر اول قومه وما هدا يا بني اسرائيل إِنَّ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تَتْلُو فِيهِ آيَاتِهِ وَمِنَ الذِّكْرِ وَالْحِكْمَةِ لِتُنْذِرَ بِهِ مَن كَانَ حَيًّا وَمَن جَاءَكُمْ مِنَ الْجِنِّ يَلْهَثُ فِي الْأَرْضِ ومن يحلل علي عليهم ضبي فقد هوى وإني لغفاء لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغرب عليهم ولا الضالين وما آج لك عن قومك يا موسى قالهم أولاك ألا أذري وأجنت إليك رب قال اننا قد فتنا قومك من بعدك اعظم لهم الشاهد فرجع موسى الى قومه غضبان عجبا قال يا قوم الم يجيكم ربكم وعدل حسنا افطال عليكم الامر ام اردتم ام اردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مولدي قالوا ما أخلفنا مولدك بملكنا ولا كنا حملنا أوزارا من زينة القوم ولا كنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذلنا فأخرج لهم يدلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى بنسي أفلا يرنعا لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضبا ولا نقا ولقد قال لهم هارون قبل يا قول إنها كتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمني قالوا لن نبرع علي آكفين حتى نرجع إلي يا موسى قال يا هاروما منعك إذا رأيتهم من ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بنا لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسطائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري على بصره بما لن يغروبه فقد وطقت قبله من أذى وسوء فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهبت ان لك في الحياة ان تسكون لا بساوى ان لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهكا لني ضلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننزفنه في اليم من الشاء إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء غلما الله أكبر الله أكبر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 أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغيهم اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أن أمت غير المغضوب عليهم ولا الضال فذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض أنه فإنه يحمل يوم القيامة نزرا خالدين فيه وساء له يوم القيامة حبلا يوم ينفق للصور ونحشر المجرين يوميذ زرقا يتخابتون بينهم إن لبثتم إلا أشرا يتخابتون بينهم إن لبثتم إلا أشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها لقاءا صفصفا لا ترى بيها إوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الدائي لا إوجلا وخشأت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاءة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَأَنَّ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الْحَمْلَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا ضل وَلَا حَرَمًا ومن يأمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاه ظلما ولا هضما الله أكبر الله أكبر سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر